كنا بنتكلم في المره السابقه عن الفطور الروحي، ونحب نتادا كلامنا عن الفطور الروحي. الفطور الروحي فيه فطور عادي وفيه فطور خطر. الفطور العادي هو الذي يقع فيه ربما الكل وحتى حتى اللي قلهم فترات فطور، لكن طبعا في فرق بين فطور الاجسين وفطور الناس العاديين جائز لحظات الفطور عند الاجسين تبقى أعظم من لحظات حرارة عند أشكالك عاديين مسألة نزدية الفطول العادي جايز يكون حربا من الشياطين والفطول الخطر بيتسبب فيه الإنسان بأخطائه الروحية الفطول العادي جاي في كل حرب من الشياطين ويسمح بها الله لكي يشعر الإنسان بضعفه فلا يكبر في عيني نفسه ولا يظن أنه فوق مستوى الفتوح وجايز يسمح الله لهذا الفتوح لكي يشفق الإنسان الروحي على غيره من الذين يظهرون ويشعر أنها حرب روحية ليقع فيها الكلمة وربنا بيظهر لنا بعثنا لكي نبتدع ولكي نصلي، ولكي نقاوم هذا الفتور ولكي ينشق على الفاتن. وزي ما ورد في آخر آية في الإصحاح الثامن من سفر التكوين، ان مدة الحياة على الأرض هي هذه: برد وحر ونهار وليل وصيف وشتاء ونور وظلام لا تزال. طبيعة الحياة الإنسانية هكذا هذا. بل الفتور العادي يحدث لأننا لسنا الهه نحن بشر ولنا طبيعه مائله ممكن تميل عن الطريق احيانا وليست هي فوق مستوى المين تتموج وتتذبذب بين الحين والاخر يصيبها احيانا الملل والتعب والبروده والجفاف والفطور طبيعتنا شبهه الفتور الخطر هو فطور بسبب ضعف الانسان بسبب انحرافه بسبب تهاونه لأسباب كثيرة ذكرنا بعضها ونذكر الله لكن ان فتور الخاطر يكون خطرا اذا استمر مدة طويلة واذا كان له رمق في الانسان يعني انسان من السبسين تجيله لحظات فطور يوم يومين فطور او ساعة ساعتين فطور لكن واحد يجيله فطور يوعد 6-3-4 أشهر فيبقى بقى مسألة خطيرة هنا فطور خدش او يكون فطور له عمق يعني مش حاجات بسيطة دخل من جوه او اذاه يعتاد هذا الفطور زي انسان في فطوره الروحي بطل صلاة واسعى المستقبل الظلم او في فطوره الروحي صلواته بقت كنفته وتعود الكنفته يعني نسأل التعود بتعطي نوع من الفطور وخصوصا اذا استمر فطوره فتره طويله دي في سيئه من الفطور حاول اذا كان هذا الفطور مستمرا في حياته ولا يجد توجيها داخليا من ضميره يقاوم هذا الفطور عشان كده بقول بيبقى اتعود مش واجد من جوه اذا وجد توبيخا شديدا من الداخل لا يستمر يبقى حاجه بسيطه ويقوم وعلى طول يقول لا تشمتي بي عدوتي اني انفقدت اقوم أو زي ما بيقول في المزمور انا استيقظ مبكرا ممكن ينام شويه لكن يفعل نفسه بسرعه لكن اللي يستمر معها الشتور أسابيع وشهور ويتعودوا ولا يجد توبيخا داخليا ده دا في خطر عليه ان الفتور يتحول من حاله فطور الى حالة سقوط وحال الضياع وياملات في حال الضياع ويسموها فتور يكونوا حال الضياع ضياع بيسموها فتور أما التجيسين تأنجلهم فسور بيسموها حال الضياع من كثرة التدقيق الموجود في حياتهم وجايس في هذا الفسور بيترك المحبة الأولى التي كانت عنده وجايز في حالة الفسور بتدخل شهوة أو خطيئة إلى قلبه وجاء في حاله الفطور تاتيه الخطيه في ثياب الحلال يعني في ثوب فضيله زي واحد يفتكر انه بيدافع عن الحق وهو بينخبط وبيدين وبيكره الناس وقلبه اتغير من جوه بس واخده مظهر انه بيدافع عن الحق أسباب الفطور دي اتكلمنا احنا المرة اللي فاتت عن بعض الاسباب ونتكلم عن أسراد الأخرى نتابع لها كلامنا من ضمن الأسباب الظاهرة للفطور الانشغال الانشغال عن البدر الانشغال عن البدر انسان يسمح لمشاكل او مشاغل كثيره تزحف الى مدته وتزحف الى فكره وتزحف الى وقته وتزحف الى قلبه وتمتلكه المشاغل ويصبح ربنا ليس له المكان الاول في قلبه ولا المكانه الاولى في اهتمامه كان زمان في حرارة الروحيه ربنا موجود في العمر وكل الاشياء تطفو على السطح اما الآن في فتوره فالمشغوليات الاخرى هي التي تشغل العمق وربنا هو الذي يطفو على سطح حياته احيانا أو يختفي من سطح حياته احيانا في حاله الحضور في مشغوليات والخطورة ان البعض جاي تكون مشغولياته روحية وما يشعرش من غلطان زي عاحب يخدم في الكنيس ومشغول في الخدمة الاخر ووصف انشغاله بالخدمة نسي صلواته نسي مدميره نسي تأملاته نسي قراءاته نسي حياته كلها وفرحان بالانشغال اللي بيشتغلوا لأنه خدمة في الكنيسة زي أب كاهن مثلا مش أصولة جب لكم الأنسل لكن معلش زي أب كاهن مثلا يهتم انه يبني ويعمر ويعمل ويسوي وطبعا البنى في الكنيسة كويس التعمير كويس ووسط البنى والتعمير ينسى الخدمة وينسى الرعاية وينسى نفسه وزي مره من المرات قعد معايا احد ومناه مدارس الاحد زمان الحكايه دي يعني ربما خمسه 20 سنه وبعدين قعد يشرح مشغولياته كامين مدارس احد مشغول عن الدروس مشغول عن الفصول مشغول على المدرسين مشغول على اجتماع الخدام مشغول على وسائل الايضاح مشغول على المشاط الصيفي مشغول على الصور مشغول على الجوائز مشغول مشغول مشغول مشغول, مشغول على طول على طول وبعد ذات له طب يا ابني وفين صلواتك وفين روحياتك أنا أسفل ما لقيش وقت اصل مشغول أهو عشان خدمة من نفسي وقت هنا الخدمة هي اللي أخذت العمق وربنا مش باي ومجهولية روحية هو مش شاعر انه اخطر مش شاعر انه اخضر لانه بيشتغل في عمل ربنا بيشتغل في عمل ربنا وما تبوش علاقة مع ربنا ما هي اخطر حاجه في الفتور ان واحد يكون بيشتغل من اجل الله يشتغل من اجل الله وليس له علاقه مع الله زي ايه زي الابن الضال الكبير الابن الضال الكبير اللي مرضش يخش البيت ومرضش يفرح عشان اخوه ومشيئتك ضد مشيئه الاب والاب يقول يالله ان نفرح ونصر وهو بيقول عكس الكلام ده تماما ومع ذلك يقول لابوه ها انا اخدمك سنين هاجة عدده وقف يبقى خالف وصيته براجل مشجعل المغلطان يعني مشقته جد مشقته الآن وما عندهش محبة نحو أفو وما عندهش أدب في التخاطب مع أبيه ومع ذلك يقول له آه أنا أختمك سنين هاجة عدده وقفت لم خالف وصيته وبعدين وقط لم تعطيني جديا لأشرح مع اصدقائي ابتدع يوسف أبوه بالبخل وبالتقصير الله. فأنت تخدمه ولسه وابنك هذا ابتدع برا من أخوه. واتدع السهم الحكاية لحمض. لكن بيخدم أبوه وما لهش علاقة مع أبوه. يعني ماشي الغطان بيراع فيها. ومعندوش وقت يقعد مع الاب يتنسع بمحبته ويتفاهم معاه يأكل ويجي علاقته شكلية ناموسية فريسية في خط لمخالفه في يدك بخلص وصية من ناحية الشكلية زي الفريسية لكن فيش علاقة حب مش خوزية اللي عايد ينجو من الفطور يسوع هل المشغوليات بتاخد المكان الاول ولا محبه ربنا بتاخد المكان الاول يعني اول ما تصحى من النوم اول ما تصحى من النوم بتهتم بالصلاه بالقرايه ولا بتهتم بالشغل بمعاد العمل بغسل وشك باكلك بشربك وعلى بال ما تخلص الحاجات دي ما فيش وقت للصلاه يبقى ربنا اتحط في اخر النسخه زي امين مدرسه الاحد اللي اتحط ربنا في الاخر بعد وسائل الاذاعه وبعد الصور وبعد الجوائز وبعد النداء وبعد كل العالم هو كويس الاهتمام بوسائل الاذاعه بس ما تكونش تاخد مكان ربنا بس ما تاخدش شيء مكان ربنا واحد مشغول في وسط مشغولياتك اسال نفسك ما نصيب الله من اهتمامك وما نصيب الله من وقتك من اهتمامك ومن وقتك ومن حبك ومن قلبك من حبك ومن قلبك عند ذكرك الشيطان لما يلاقيك مهتم بربنا يقولك سيب ربنا امر ما يقولك سيب ربنا جلم نشي ثاني يلاقيك مهتامه يروح يرغم في حياتك لعبة حلوة فيك تنشغل به وانت الوحدة تحدثيه عمره ما يقول لك فيه يرمي لك لعبة حلوة فيك تسليه الوطيب تقول له انا ما تدش التنيسة حبث يقول لك اذا هجيب لك لعبة تقيسة جوه التنيسة واني اضعج الزب ده رجل الخبير ووشع ال... الافق وعريق التفكير ويقدر ي... يتخيل الأمور اللي تشغلك تشغلك وانت بوه كمية تشغلك وانت ايه وانت بوه كمية المهم ما مع ربنا وعزانة عاد حتى ولو ما خلق أعداد خدام المهم ما مع ربنا طبعا أنا لا أقصد المشاغل الطارئه اللي تاخد وقتها وتعدي لكن اقصد المشاكل الدائمه والثابته واللي تاخد الوقت كله والواحد يدور على نفسه ما يلاقيش روحه زي واحد يكون عميق في روحياته وعميق في صلته بربنا وقدوة في كل عمل صالح وبعدين استقرار نعيد يجيب له خشوع يقول له سيب ربنا وسيب محبتك لا يقول له تعال نعملك عضو في الجمعيه الفلانيه تعال نعملك عضو في مجلس الكنيسه تعال نعملك خادم من القدام اللي يشار ليهم بالبنان والبنصر والبنصر والاقصى الخمسه و... وراجل كمان كده يحطه في منصب منصب ياخد كل وقته من امانته للعمل يديله كل تفكيره وبعدين تدور على ربنا ما فاحنا في الصيف فعندنا وقت كتير فاشوف ايه اللي بيشغلك ايه اللي بيشغلك بلاش اللي بيشغل وقتك اللي بيشغل فكرك في فرقه انك انت ماشي في الشارع رايح الشغل وقعد تفكر في الشغل ومشغل الشغل والموظفين اللي في الشغل واللي واللي وشغل فكرك واحد ماشي في الشارع ليه في حاجه روحيه ليقول لنفسه مزمور ليسمع لنفسه ايه بيفكر في حاجه كويسه وهبيفكر بيفكر حاجه ما فيش حد ما بيفكرش يقول لتبنى لو عايز افكر في تصوري عربيه يقول لك طب وانت لو ما فكرتش في الروحيات مش هفكر خالص برضه هالفكر العقل ما بيقف ففكر حاجه كويسه الفرق بين انسان يكون له مشكله في الشغل فتاخذ العمق كله تاخذ كل اعصابه تاخذ كل تفكيره تاخذ كل نفسيته بحيث الفكره ليه مليان في قبل جنيف تاني يكلمه عنه في قبل حد في البيت يكلمه عنه في قبل حد في الشارع يكلمه عنه وهو اعتقد ازاي يكسر زي زي زي ولازم نسوي اهو والحكاية مليئة ده هي... هيصلم بالروحيات ده تقول لي هيجيله فتور طبعا هيجيله فتور ليه؟ لأن العمق أخدته المشكلة العمق أخدته المشكلة في واحد العمق تجده مسؤولية وفي واحد العمق تاخده خدمه وفي واحد العمق تجده مشكلة ونرحفل ليه؟ يقول تاهي هاتي بالمشكلة وحصل ويقف يصلي يلاقي عقله سارح في المشكلة برضه لأنها واحده العمر يقول أنا عندي فطور نقول له فطور لأنك بتاخد الأمور بعمر واحد ثاني يسجله مشاكل يقول يا عم إن كانت في مشكلة فربنا هو حلال المشاكل كلها يقول تعالى يا من تعالوا إلي يا ثقيل الاحمال جميع المتعبين وثقيل الاحمال وأنا اريحكوا انا هديك الاحمال الثقيله واحطها على كيفها وانا اعد مستريح وبس وما ياخدهاش بعمق ولا غيري ويخليها تمر ده ما يجروش اطول ابدا ده يفكرني بالقديس داود النبي يقول له ايه النجموه يقول له الرؤساء قاموا علي طب وعملت إيه في الرؤساء أما أنا فكنت أسلو في ناموس، لأن وصاياك هي درسي طب والرؤسي نحن خضيئين للتفكير في الرؤساء اللي قاموا عليها لحن خلينا في نموثك لأن وصاياك هي درسي ونموثك هو تهلاوتي وشهاداتك هي لحدي أنا مشغول بك يا رب نفاضي للمشاكل لأنه مفاضي للمشاكل مش طب دي خليها الواحد الثاني أعصابه على قده يأخذ ويدي فيها بأعصابه لكن أنا مش مضمش حاجة الإنسان اللي ما يجلوش فطور ما يجلوش فطور مبسوط وما يخليس في المساكل تدخل إلى عمر ما يعوش يفكر فيه في الليل والنهار ما ينقلس قاعد طول الليل يحط إيده على خد ويقعد يقول يا ترى يجرى ويا ترى ما يجراش ويحصل ايه وما يحصل ولا حاجه فمن غير الاشياء التي تسبب الخطور المشغوليه مشغوليه بامور العالم مشغوليه بخدمه مشغوليه بمشكلة مشغوليه بغير الله وبس زي واحد سلمين هو والحمد لله ودينا خلصنا الدراسة ونبدأ ربنا شوي يقول له ما يجيب لوسطين يتعرضون كمان يقول له تسيب ربنا ما يقول له واحد ذكي زيك ونبيه زيك ومتفوق زيك ماخد ليش كده كم ماجستير وكم دبلومه وكم دكتوراه قال لا طب والماجستير خطيه لا مش خطيه بالف زحاد والدكتوراه خطيه اخر مذاكره هما الايه الانسان الروحي يقول اخذ الدكتوراه تاخذ معايا ثلاث اربع سنين واتعدي واخدها وربنا معاي والتاني يقول بسرعه سنتين سنه ونص المخلص وفي السنتين سنه ونص يكون خلص على روحياته ما ومش فاضي ابدا لربنا ده مش فاضي لما ربنا يقول له يا ابني اعطيني خلفك قله حاضر يا رب بس تستنى شوي نخلص من الدكتوران ونص ضعف لو ربنا أبو ألبك له طب وقلب قله قلب انت ما تقدرش ظروفي ولا ايه ما تقدرش مواهلي ولا ايه انت مش عارف اننا هاجينا الترخيص الاستاذ مساعد واستاذ وسع واخش كل الصف بتاعكوا ليه ده انسان انا ما بقولش ما تخش شهادات خذ شهادات بس تخلي ربنا معك في الوقت يعني عشان تاخد شهادات تسيب ربنا في واحد تاني يقول انا هاخد شهادات لكن هاخد ابيهم شهاده اخرى ايه الشهاده الاخرى شهادة من ربنا يقول لنا عنا أيها العبد الصالح والأمين كنت أمنا للقليل فتأقيمك على الكثير شهادة من, من ربنا ولا بلاش الشهادات دي خذوا شهادات بس خلوا وقت ربنا خلوا وقت ربنا خلوا وقت ربنا وما تخلوش الشهادة تأخذ مكان ربنا هي تأخذ مكانها وهتيجي على مهلة لكن ما تخذش مكان ربنا عايز توفر لها وقت وفر لها بعض وقت من الترفيهات لكن ما توفرش وقت للصلوات والتاملات وقت الترفيهات ما درشها لا يا من الموضوع من, من الموضوع بسن موكتر في إنسان من مشغولياته يبقى ربنا في الدرجه الثانيه وفي انسان في مشغولياته يبقى ربنا اختفى تماما من حياته في حاجه تانيه مشغوليات تتحول الى اهداف ودي حتى في الروحيات يعني لو خدمته والخدمه تحولت الى هدف واخذت مكان الله او اهتممت بالاصلاح والاصلاح تحول الى هدف وتركت مكان الله لانك حتى لو التامل تحول الى هدف وبقى ناحيه علميه وترك مكان الله وما اشتغلتش زي واحد عايز يكتب تاملاته ويكتب ذكرياته وكل من ينسك الكتاب المقدس جنبه نوته وكتب اكتب اكتب اكتب وبعدين ينسى محبط ربنا وينسى الانشغال بيه ويفرض درشوية معلومات وفي واحد تاني يلاقي معنى جميل كدة في التأموا يبقى يفكر ديه كدة ده السكر المقدس ده يبقى فرحان مسارح زي ما ماري إسحاء بيتكلم على كلمة كثرة القطب حولتها الى الهزيان يا بولث فقال هذا هو الهزيان المقدس ان بولث بقى السلح ارافهم بيهدي فيه وطبعا ما كانش يقصد الوال ان يقصد الهزيان اللي, اللي, اللي منهم على اي حالات نسلنا من النقطات في نورة ثانية من اللي بجيب الفطور الروتين تتحول الروحيات الى روتين روتين اسمه السلح روتين اسمه السوم روتين اسمه الكتاب روتين اسمه خدمة في العصر الالي اللي احنا بنيش فيه بتتحول الروحيات الى اله برضو آلات بتشتغل آلات آلات يعني واحد بيصل. ده في راهب ممكن يصلي المزامير ويقولها كلها وهو مش واخد باله قال ايه؟ من كثرة المزامير يتقل المزبور والثاني يلبس وراه والثالث يلبس وراه والرابع يلبس وراه وهو مش واخد باله قال ايه؟ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة, بسرعة, بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة زي ايه؟ انا جربتها شويه ونغير في الرهبانين فجيت احفظ في الكتب المقدسه ما كنتش استهجها حته حته وكل حته واخده تأمل والمعرفه بتاعتي بعد ما عرفت وكله كله ابتدت افحص وابتدت افحصها خالص وابتدت اقول بسرعه ولما بقيت اقول بسرعه للتامل والحاج ماشي جالي ورطه وتلاقي السند ورطه بعض كل واحد عايز يسبق الثاني جالي جالي جالي ايه الحكايه بقت روتين بقى العصر الالي واحنا داخلين في, في التكنولوجي بنمشي كده حتى حتى كلما يزداد حفظ الانسان تزداد سرعته وكلما تزداد سرعته يقل تأمله وتقل صلاته بصح سواء كانت زمير او تسبيحه او غيره الاثنين بيجروا ورا بعض في المراجعه ولا واحد فيهم واخد باله من ايه قال كل حاجه بس مش واخد باله من ايه واحد ثاني بيستهجاها ويقول اطلب اليك يا امبرا انصمت انك تطلب من لي لاغفر الله لي خطاياي وعقل تارخ في الامبرا واطلب اليك يا امبابوله واطلب اليك ايها الثلاث ما اراك الاديسين واطلب اليك يا امبرا كل ما يقول واحده وهو بيسهل جائعه مالي مخ كل اديس من دول مالي مخ لكن الشنب بيجري بيجري بيجري, بيجري وساعات الكلام اللي اتاكل وساعات كلمه خشب فيلمه واي حاجه وروتين ثم الروتين يجيب فتور يجيب فتور والراحه مش حاسس بيه ولا ده مصلب تسبح النهارده راجل روحان مصلب تسبح ولا الملايكه حاسس بيه ولا السماء حاسس بيه لكن مصلب تسبح اذا اردت انك انت تمشي بطريقة روحيه خلي صلاتك بتأمل صلاتك بسحب صلاتك بتركيز صلاتك بعاطفه صلاتك بحرارة صلاتك بعمق صلاتك بخشوع صلاتك بانسحاب امام الله طبخ مطبوخه كويسه مش مثل الفتحه مش شعواته ولا حاجة لكن اذا دخلنا في الروتين مش قادر ابدا عندي إطراحين لازم اخلصهم كلهم كل يوم أنا حب إن حبا وإن حب إطراحة صفة صفة ليه إن جانبت وهذا ما صفت جئتين ثلاثة يكون خلص الإطراع وبعد ما يخلص يقول لي انت أردت النهاردة ده يعني لكن في واحد ثاني كل كلمة يقول له لكل كمال رايته منتهى اما وصاياك فواسعه جدا واسعه ازاي لما اخدنا بقى في اخر فهر يمكن الايه اقف عندها شويه استنى, أستنى لما تخش جوايا ولما انا اخش جواها انا اخش جوه الايه اشوف اعماق وهي تخش جوايا تشوف قلبي اتأثر ليها ولا لا ودخل بالبعض وصرت انا والاية شيئا واحدا. اهو ده كلام. ابعد عن الروتين لكي تبعد عن الفطور. لما تلاقي نفسك التسديد تسرع في الصلاة. تسرع في المزامير تسرع في التسبحة. والذات هو الثاني شوية. ايه؟ السرعه بترضي المجد الباطل عندك انك حافظ وانك مش مستقبلك سابق لكن ما ترضيش ربنا ما تشعرش انك امر في حالك عايز تصلي على مهلك كل ما انت بتجري في من فوق وتقول لك على مهلك على مهلك انت مش مستعجل ليه ان ثمنا الحسابات كلها بتكون كتير حاجه ما بسيطه قاعده لك ربنا في دي مستعجل عشان نرضى شغل عشان مش عشان نرضى مواعيد خلاص يبقى المشغوليه بقت تهام وعايزين نسرع وكل ما الواحد المشغوليه زادت عنه عايز يخلص بسرعه عشان يمشي بسرعه عشان يروح عشان يروح الشغل عشان يقرا علشان وهكذا يصل الانسان انه صعب من غير نفسه يصلي وهو بيقول يكون أخلص افضل وكل اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل سرع سرع سرع سرع هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك محتاجين للرد لاستمرار انا بقول في طريقتين في الزراعه الطريقه البعلي والطريقه المساويه الطريقه البعلي بياخد من المياه الباطنيه ولذلك نحتاج ان يشتريه المساويه لان الجذور وصلت الى المياه الداخليه وبتستقي من المياه الباطنيه ومش محتاج أما الزراع المساوي إن من بره مرة جثتوا جاي جايز من بره شوية لغاية لما البقوا في الأرض وبعدين ساعتين على جوه خلوا باستمرار خذوا قوتكم من الداخل من قلبكم من فكركم من تأملاتكم لأن ساعة شيء إنسان حياة الروحية ماشية مضبوطة فعلمة في واحد بيزقه في طريق رباني وقل لك صور معنا ما ماشيين مع الواحد قديم وماشيين كل شوية يزقنا في طريق رباني طب الواحد ده بقى شوية مفيش حاجة بتزقه من جوه احنا عايزين الزقق اللي من جوه عايزين الزقق اللي من جوه اللي اللي تلاقي من جوه انت بيشتعل في داخلك زيت زي اللي يزيع مؤسرا انهم ما كانوش يمثلوا الحياة الروحية العميقة لكن لما بتجد محبة ربنا تخش دواهم ويتعرفوا على المسيح قالوا ألم تكن قلوبنا ابن في داخلهم هو ليتلمنا تجدس فكاية يشتغل من ذلك واحد ليعتمد في روحياته على الاجتماع ضع الاجتماع يرسل واحد بيعتمد في روحيته على الإرشاد، قال السديق. واحد بيعتمد في روحيته على القراءة، راعة القراءة القراءة يحصل. واحد يعتمد على قيادة راعة القيادة يحصل. وفي واحد يخرج من كنزه جدة المعتقد. رهيب صلاة كده، لكن من جوة دائماً السديق بيشتغل في الداخل. وتعطي خبرها في حين اجي ده اللي ما رحت ابدا فياريت في فتراتك الكويسه خزن لايام الخطور اول ما جيلك الحرب من بره جيلك الفطور من بره تلاقي من جوه ابتدى يطلع على طول ابتدى يطلع الرصيد الروحي عشان يقويك ويخس البركه فيك نقطة ثانية في الفطور ان الواحد السعب بفكر الروحيات مجرد أدادة يعني فكر الروحيات مجرد صلاه وصوم إليه لا الروحيات اولا عاطفة من جوه حب إلهي من جوه سلام داخلي من جوه فرح بالله من جوه نقاوة قلب من جوه ثمار الروح القدس من جوه دي الروحيات القصيرة حتى لو يوم انشغل وما, وما صلاش يقول يا رب صحيح ما لكن عشت معك بالحب وان كانش عند وقت مصلش عشت معك بعاطفتي ويبقى لم يتأخر اطلاقا عن علاقته بربنا انا عايز انصحكوا في حالات الفطور وفي حالات الروحيات عموما للصلوات العاطفية مش بس الصلوات المحفوظة دي بتعالج الفطور جدا يعني اتعوض انك تقف تكلم ربنا كان كلمة كده من قلبك قل اسمع ربنا عايز ما عارش عايز اتسهل معاك عايز اقولك لك دي طب ايه رايك ان انا عندي شويه فطور هتعمل فيهم ايه وانا هعمل فيهم ايه ان ماجدش المحبه مني انت تسكب فيه محبتك بره الكل طب انا مستيقظ لما يبخل سطور اتكلم ربنا كده وخد ودي معاه زي ما قلت لكم في محاضره سابقه ربنا يحب اخبناء اقف قلك معاه قولوا فكره يعمل سطور دي مجرد افكار روحانيه وفلسفه نقعد نشوف فلسفه الفتور وكيف ياتي وكيف يذهب لا انا عايز انت تخش في الموضوع وتعالي الموضوع خلينا حبايبي يا رب واظلم منك وتظلم منك حتى لو كسرت لي سنه انا برضو بحبك يا اما انت عارف طبعا مش بيضحك على ربنا لا هو يعني عارف إن ربنا يشيل لنا في الفطور وانه يعطيك الحراره اللي من عندك ده بتقول المحبه بتنسكب في قلوبنا من الروح القدس طب اديني الروح القدس اديني المحبه اللي تنسكب واول ما تديني المحبه تلاقينا على طول في الصلاه زي النار تخرج كده الكلمه زي الاسهم الناريه بتاعه مكسيموس ادموس كده على طول بس انت اديني الحاجات انا انشغلت بيه طب اصلا بنا انا انشغلت بيه شلني من الشغلانه جدي روح داخل كده بحياتي وعطل الشغلة وخليني انشغل بيه كم طب يا رب هتسدي لبياعي ل... الشخصي طب ما انا هروح انت خش تقول لي عندك فطور تزعل مني لا بدل ما تزعل مني صلح بدل ما تزعل من فطوري عالق خسوصي ودي شغلان تكتب منصر طريق الروحان انت ربا تتحول لقاضي جدا اللي يدونها لسه مجاش معارس خلين هذا الوقت احنا في الحب. وخد وجي مع ربنا وتأكد ان الحكايه هتروح انا خايف موضوع خسوص يأخذ مننا مدة طويلة نستفي بهذا السبب الوصول يا مليك عن حرب الوحية اخرى وهي حرب في الخطور الظروح في للإنسان أن يكون حارا في الروح والرسول في رمية 12 يقول حاردين في الروح في الروح يع مطلوب الانسان يكون مشتعل في حياته الروحيه منتهد بمن حبك ربنا حرارته الروحيه تزداد يوما بعد يوم ولا تتوقف اطلاقا لكن عمليا ما بينصرف بكده ربنا يحب ان الانسان يكون حال وطلوبه ونفس ربنا قيل عنه انه هو نار اكله ولما ارسل روحه القدوس على التلاميذ ارسله كانسن من نار علشان يكون الانسان حال وطلوبه صوروا الروح القدس لما ينزل كألسنة من نار على سن الإنشان يبقى حاضر في الروح لكن بنحصل إن الإنشان بيسكت حرارته وديد ربنا يعاقبه يقول عندي عليه إنك انت تركت بخدثت القول هل يحدث ان الانسان بيفكر في حياته الروحية؟ انا كلمتكم كثير في الموضوع ده وارد ان اكلمكم باسلوب الارض الفطور في غاجبيته يكون هبوطا من الحب الى الروتين هبوط من الحب الى الروسيه او هبوط من الروح الى العقلانيه او هبوط من فضائل الروح الى فضائل الجسد او هبوط من محبه الله او من الانشغال بالله الى الانشغال بالناس او الانشغال بالذات مع أشباب أخرى ازاي عن الشلام ده يعني, يعني إنسان يدخل في حياة ربنا بكل حرارة يريد أن يتوب يريد أن يقترب من الله أكثر يريد أن ينمو يوما بعد يوم وماشي في الحرارة فيخذوه يعملوه غاجل ولما يصل الى الخدمة يتحول الى العقلانية في الدرس والتأمن والافكار والمعلومات والمراجع والكتب ويتحول من روح الى عقل مش كل الخدم كده وشيء فشيء يقرأ الكتاب المقدس لا يقرأه من أجل الروح إنما من أجل العقل ولا يقرأه من أجل الاستفادة إنما من أجل التعليم من أجل تحضير الجروح يفرح كثيرا إذا عرف معلومات جديدة وكان من قبل يفرح إذا دخل في حياة جديدة ويتحول الأمر من الحياة إلى العقلانية إلى الفكر يستطيع ان يقدم لك موضوعا جسما قويا عن الصلاه ولكنه لا يستطيع ان يقف في حضره الله للصلاه بالاسلوب الذي يتحدث عنه ويتحول الى عقل الى دائره معارف إلى خزانة معلمات إلى فكر يقف والروح الأمور هنا تفكر حياته الروحية ما يصبح مجرد كلامه فيه الحياة مفيش إذا أردت أن تعيش مع الله اهتم بالروح وليس بالعقلانيه اهتم بالقليل الذي تأخذه لكي تطبقه وليس بالكثير الذي تريد أن تشم به عقلك الشيطان لما يلاقيه دخلت الطريق ربنا يقول لك ما تخش الشيطان لا يحب إطلاقا أن يكشف أوراقه مستعد أن يمشي معه في كل شكل تخش الكنيسة يقول لك معاك تقرأ كتاب المقدس يقول لك معاك وقريت كتاب واحد بس نقرأ في صور دخول الكنيسة واحد بس نخش في دي طريق الشفاء تخش في طريق ربنا يقولك لك قوي خش امه في المعرفة وفي الحكم تقرأ في كتاب مقدس ان يتم حديث انا حب هو حظ صدق ويخليك تحفظ كتير وتقرا كثير، ويبعدك عن التامل ففيما تقرا كثيرا ولا تتامل تزداد معرفه ولا تزداد روحا اذا واحد يقول عندي تدريب روحي اقرا اصحاح كل يوم الصبح في العهد الجديد وإصحاق كل يوم العصر أو الليل في العهد الأبيل ويقرأ الإصحاقين ولا يستفيد آية المواحدة ولا تأمل المواحدة ولا شيء يدخل إلى قلب منذ نفتر حياة لأنه بيدور على الكرنية نجد يدور على النوعية يريد تعمل لنفسك تدريب ليس من جهه كميه تقراها كل يوم انما من جهه غذاء روحي يلهبك كل يوم ده اللي احنا عنديه نفس الوضع اللي يحدث في القراءه بيحدث في الصلاه الاهتمام بالكميه وليس بالنوعيه لابد أخلص عدد معين من المزامير وإلا ضميري لا يستريح سواء كنتها بروح أو بغير روح تم على رأي ماري إسحاء قال إن وقعت في هذا الإسكان كل نفسك أنا ما وقفت أمام الله لكي أعز ألفاظا أنا ما وقفت أمام الله لإيه لكي أعز ألفاظا أنا عز الصلي أصلي عن إيه بالروح زي ما قال أحد الآباء في الصلاة اللي بالروح قال ومن خلاوة الكلمه في أفواههم ما كانوا يشاءون أن يتركوها لكي ينشغلوا بلفظه في الأخر نعم واحد وقت يصلي كده وأن يرونه من ملكوتك مارغن سليت ملكوتك ملكوت فيها في هذا في ملكوت الله في قلب ملكوت النصر العالم وملكوت الله في الناس يمكن يكون بكاء في صلاه من اجل الناس الذين لم يصل اليهم الملكوت ومن اجل الصعوب التي لم يصل اليها الملكوت ومن اجل قلب الذي لم يصل اليه الملكوت ومن اجل فكره الذي لم يصل اليه الملكوت وانشغل بالحكاية دي الحكايه ديه وليس لاي تبني الذي ومن حلاوه الكلمه في افواههم لم يشاءوا ان يتركوها لكي ينشغلوا بكل بطاعه لكن انت اذا حاولت ان تخرج من الروحانيه الى المعرفه الى العقلانيه من النوعية الى الحنيه يبقى ضيعته هو حق تبقى في فطور انا متحيق لي كتير جدا من اسباب الفطور ويا ما تكلمنا عن اسباب الفطور لكن لعل من اسباب الفطور افزاد ذاتك عايز تشعر بذاتك في الادابة بتاعك مش عايز تشعر بربنا عايز تشعر بذاتك ذاتك انا بعرف مصنف انا بقول كذا مظهور انا بصلّف الصلوات كلها انا كل يوم اقرا كذا اشحار انا انا انا انا راحت الحكاية لكن ما تتحسي كيف تطلب الله وسهل في صلاتك في, في حياتك الزيت اسمه تعليم لا الزيت ذاتك صربة عن ذاتها او الناس يرضون عنك انسان بيفقد روحانيته ويفقد حرارته لانه جاي انشغل في عن ربنا زمان كان بيشتغل من اجل الله وحده دلوقتي لازم نعمل الحكايه دي عشان ااخذها ولازم في الحكايه دي احسن واعاطيها ومع درس يعمل كده احسن يقولوا عليه ونزمع من صدعة سيقوله الحكاية دخلت كيف يرضى الناس عنه او كيف يساعد عن رخدهم او كيف يقدم لهم امثولة ويقدم لهم منذجة ويصبح ممثل امام الناس وروحياتهم فيه يهنوا تعليق الناس على تصرفاته مجايد يغير مبادته في الحياة من أجل كلام الناس إذا قالوا عن التذقيق بتاعه إنه دم التذقيق بعقد يبطل التذقيق أحسن يقول علينا إن قالوا على الحرف بتاعه إنه تصرف يبطل حرف أحسن يبطل التصرف إنسان بينسي على حسب هوى الناس وربنا بقى جامد لكي تبعد عن الفطور فليكن الله كل شيء في حياتك لا جات موجودة ولا الناس موجودين أنا عايز أختبئ على ربنا شويه يقولوا عليا زي ما يقولوا لي لقصة الكتب حولتها إلى الهجيان يا يا اقول لهم يا اخي نعيش البيان شويه ومنستعجلش لكن مش بكتم علشان الناس بيقولوا كده على رأي راهب البيت كان نزل مره من المرات وبقى اسقف لمدينه وبعدين قبليه احوال شخصيه بتاع الزواج من لينظرها ف كان بيدقق في الكلام مع الواحدة الست دي اللي جاي يسل الأبي فبصت له كده وقالت هذا الشيخ مواجه فقال لها هل تعلمين يا امرأة كم سنة قضيتها في البقية لكي اقتني هذا الوسواس؟ لقد قضيت خمسين سنة لكي اقتني هذا الوسواج فهل تريدين ان اتركوا من أجلك وتركوا في ولا نقول موافق مش موافق احنا ما لناش بكلام الناس لو دخلت كلام الناس نفسك ينفي تكون ماشي في حياتك الروحيه ويقول لك ناس عايزينك من البيت تروح مشوار وانت قاعد في حياتك الروحيه مبسوط لكن احتراما للناس تخرج انت مبسوط من حياة روحية تعليقات الناس عليك بيخلوك تسيبها فبتروح ما بطل فكبت الحياة عايز تعيش مع ربنا بلا سوء عايش في حياة الحب إليه إن عشت في الحب لا تسطر وإن عشت في غير الحب لا بد أن تسطر في يوم من الأيام لا لا عدم الحب هو سطوح نظري بحب ولو قلت لك المسيين مباشر موجد بيقول أقول خمس كلمات بفهم أحسن من عشر ثلاث كلمة بالإسان هو عايز يتمطع بربنا ولو بخمس كلمات اما الشكليات فهي اللي بتضيع الإنسان في حياته الروحيه بتوضع لنفس بك الشكليات كذا مطموط كذا طلب امتلاع عن الصوم بالطريقه الفلميه انقطاع لحد الساعه الفلميه ما قلش الاكل الفلمي صدقوني كثير من الناس ينحذرون من قبائل الروح الى قبائل الجسد يعني ايه الجسد قبائل الجسد يعني ياخذ شكليات الصوم بشروحيات انقطع للساعه الفلانية ولو ادى الامر ان انا الاخبط انقطع الفلانية ولو ادى الامر اني اكون سعبان ومعرف شعر ومعرفش اصلي هاردي نفسي عشرية بدون صلاة وبدون قرايه وافضل منقطع لحد الشعر واللي يجري يجري وبعدين منقطع لحد الشعر وروحه لم تشتفل شيئا وروحه لم تلتفت شيئا وفي إنسان يمشي ويقول له احبك يا رب قوتي انا هصوم على اد من الدين الاول واذا خورت بالاكل هقاوم على قدر ما تعطيني من مقاومه ولكن لا اجعل الصوم هو هدفي انما اجعل محبتك انت هي جبس والصوم جميل جدا اذا سلك فيه الانسان روحا مليا وليس بطريقة جزانية شخص يقول كل الصوم اللي عنده اصناف يأكلها واصناف لا يأكلها كل الصوم اللي عنده ساعة ينقطع اليها او لا ينقطع كل الصوم اللي عنده انحارب نفسه من الصمت الفلاني وفاكر ان مجرد هذا الحرمان هو اللي هيدخله الملكوت وجايز يكون حارب نفسه عن الصمت ده وممتع نفسه في حاجات طيب من عدوك وربي يقول يقوله, يقوله فكرك انا هاحاربك في الصمت ده اللي انت ممتنع عنه اوي انا هخليك تعيش في بحبوحه من المجد الباطل ومن الرضا على الناس بانك ممتنع عن الصمت ده ومش هاحاربك فيه ولكن هوا في شهوات هاج عددها لا تنجح بعدين يلاقي حياة فاترة مع انه بيصوم بالغلوب كل يوم وحياة فاترة مع انه يكونش كذا وكذا طول الأن وحياة فاترة مع انه بيضرب كذا مصنح في اليوم طيب اقول لي غاية مش هو جيد مش هو رضور عايز تشرب ما تخليش حياتك مجرد قيود جزئيه عارفين القيود الجزئيه دي مين الكتب الكتبه والفريشيين وبغض الرسول لما بيحكي حياته زمان وهو فريسي بيقول على حسب مذهب ديانتنا الابيض كنت فريسي يعني كنت بديا على نفسي اخر سبيل كفريش وعاش في الناموس ولم نوصله الناموس وكان هؤلاء الفريسيون يحتمون بالشك لعلة يطيلون صلواتهم يحملون الناس احمالا عصرة الحمل لا يستطيعونهم ان يحركوها باصابعهم ودخلوا في الشكليات وتركوا الروح من الداخل وكانت حياتكم بعيدة عن ربنا أما أنت فأسلك في حياة الحب والإيمان حب ربنا بكل قوتك حب ربنا بكل قوتك عن الشكليات وشوف حياتك بفنك في عند قريب انا ممكن احط عشرين سبب للقطول لكن المهم في السبب اللي انت بتجيب لك الفطور ايه غير فيه اسباب بتجيب فطور لغيرك وفي سبب انت بالذات بيدخل منه الفطور الى نفسك هو ده اللي خلي بالك منه هو ده اللي خلي بالك منه تخرج من الحب الى الروتين الروتين يعني القيود اللي انت بتخطحك نظام محدد في انواع العبادة المختلفة لا يتحرك قيد شعره منهنش فيه خبه ومنكش خبه لكن المهم فيه هذا النظام زي انسان مثلا راضع في ذهنه انه هو يسحب صبت في الساعة خمسة قبل ما يهمه من النوم ويستلب السنوات فالنسوء حجر عن المحاربات الشياطين عين من الوضع الصغيرين ويختح في الساعة خمسة وعشر أو خمسة وخمسة وإذا يصلي في عايز يتلمني في عادة ماشي يا ويد إذا لم يستلمش يستلم ويستلب الساعة, الساعة خمسة. على خمسة يتكون الحكايه اني قلنا في شيء ويودع ادله على الاخر اخليه ينام وارجع للصلاه وكذا يشتموا يضربوا انهم يرجع الى صلواته. صلاته ويقولوا اشكرك يا رب انك اعطيتني ان انفس قانوني ان روحي في هذا الجنوب وابعدت عن حروب الشياطين اللي هم الاياد الصغيرين هو خدها فكر ويفكر انه ماشي لا. انت عامل حسابك هتصمد الساعة هتقوم هتقول المنصمد دي اخة من اخواتك صحي علينا على حبيبي شيء ايه يقولك كذا كذا منك ترى بيه سألي هذا الغيب لما يروح ينام تاني راعد سنك أسر دقائق زي بعض تحتمل للعشر دقائق وتبتدي من خمسة وعشر راع منك الصلح هذا اليوم قولنا عن الشيء انا النهاردة اقترب الى الله بمحبة اخيي الصغير والصلاة دي في وقت تاني دون ان تفقد سلامك القلب دون ان تفقد محبتك للاخرين دون ان تفقد محبتك, محبتك لله دون ان تكون عبدا للناموس ولكيود ولمواعيه اسمعنين راح يمشي كده بلا نظام لا يكون فيه نظام بس بقول اذا دخل الظروف مقاومة ممكن انك انت لا لا نفسك لهذا النظام انما على النظام فيه شيء من المرونه لكي يتوافق مع بعض المضايقات التي تحدث مع بعض المعصلات التي تحدث مع بعض حروب الشياطين ولكي تكون مرنا في حياتك الرحيم الانسان العايد بلا سطور لازم يكون عنده مبدا الحركه المستمره اي عربيه بتقف وقفت حرارتك تماشيلك الحراره, الحرارة ماشيه خليك دائم الحركه دائم الحركه نمشي باستمرار فتقدم الى قدامي زي ما قال بولس الرسول اسعل لعني ادرك بحثها نحو الغرض زي ما قال اركضه لكي تنام خلي باستمرار عندك نبدأ التقدم في الحياة الروحيه نبدأ النمو في حياتك الروحيه إذا وقف نموك تعيش في فتورك في الميت ونقدر نقول ان من ضمن اسباب الفتور وقوف النمو او نفس وقوف النمو هو فتور. قول الرسول صعب للسماء الثالثه ولسه عايز يتقدم الى قدام لان القدام بيزيد حركه بيقول طيب خلاص انا همشي بالقدام في الاول ابتدى بمضرور واحد بقى مضرورين بقى ثلاثه بقى خمسه بقى سبعه بقى ب انا اقصد بالقدام في العمق وليس في الطول. بالعمق وليس في الطول القدام في عمق صلواتك مش في مقدار طول صلواتك ال... القدام في عمق صومك مش في طول صومك او صومك اقصد ايه بعمق صومك وعمق صومك انك انت في ذل نفسك في حاجه تنفع عنها في الاكل مش مجرد قانون عام ثم جاء دين قصاد على الباب القديم قال ما تاكل لحم وشيطان يقول لك انت بتكره لحم لا انا ما بحاجه ثانيه وخليت فيها مع عاد اكل اللحم شخص هو بيجي حتى جاي يمكن لم يجي يروح شيطان في مدرسه الشياطين ويزلوا advanced course أو refreshing course دي دلو تعال شي داس عندنا ما بيخلوش كزا وكزا إنه زي دول تعملوهم بطريقة سنوية إنه زي دول ايه تعملهم بطريقة هل تسكين لو عملت دي كان بايش لا أبدا لا الشيطاني حربت في الأكل من انواعه وطرق شب بأنواع وطرق شبت. على راي احد الاباء اللي قال الذي ياكل لحم بغير شهوه احسن من الذي ياكل عشب الشهوة ممكن يوقعك في أنا انا عايزك تكون انسان روحي بتعرف بنا تعرف تحكم نفسك بالظبط نفسك بتجيلها الشهوه من من الاكل ولا من ليله الاكل منشان بده يجلو الشهوه من سلمو شهوت ما وجايز ما يكون لكن ياكل من منه. المنون جايز انسان ما بيجلوش الشهوه في الاكل وجلوش الشهوه في في المذاق في اللبس في الفساء في الاشياء كذا هي الشهوه عنده كله في انسان ما بيجلوش الشهوه لا في مال ولا في جاه ولا في مناصب لكن يجي له في مجيح الناس وضيطة مبسوط آخر مجادة مبسوط على علم المبين والشيطان يقول له انتنا عن الأكل في اللحم زي ما انت عايز لنها هذا الزيق خلا تجيب وبالكلام الزاكل وبثقة الناس وباشترام الناس خليكوا من مبسوط من جوه واخد اكل شهواتك وانت فاكر انك انت متشتريش والشيطان ده بيضحك عليه انت اوعى تخلي الشيطان يضحك عليه انظر الى نفسك وقلت انا هصوم يعني هصوم يعني همنع نفسي عن شهواتك صحيح مش هاقول كذا او كذا لكن مش هو ده كل حاجه الحاجه الاساسيه انني امنع نفسي عم تشتري جايز يكون شهوه نفسك انك تتكلم عن فلان وفلان وتشتيله فلان وفلان, وفلان, وفلان, وفلان بلاد في ناس لذبتم في حياتنا ناس كتير دي عندهم زي احسن من اكل اي صنف قل له جمله شوكولاته انو تشتيله الناس يقولك لا الناس احسن من شوكولاته انظر من اين سقطت وشفت شوف انت ايه فين ايه السبب مش سبب الموضوع ده الناس اللي يمشي لهم مصير لا السبب اللي موقعها انت الثاني تقول لي موقعني الانسان الثاني محدش جايب بالمشاكل الا الثاني اقول لك إذا صوم يبقى التجربه الاول مش انك انت ما تفتحش بقك للأكل ما تفتحش بقك للكلام هو ده اللي يخليك مظبوط هو بصوم الحقيقي على راي احد الجنسين لما قال ثوم اللسان خير من ثوم الفرد وثوم الفكر خير من ثوم التسوين وان انت تمسك نفسك رايك عشان ما تمسك نفسك بالشكل ده لا الحراره الروحيه ماشيه معاك وقعد تقاوم في امراضك الروحيه وقاعد تقاوم في سقطاتك الروحيه واعد تقاوه في اخطائك الروحية وماشي في حرارة كاملة لانك عارف نفسك بالضبط كثير من الناس بيعيشوا فاكرين لانه مكين في سفليات في انظمه في روتين وطرقوا الحب ودخلوا في الروتين الحب ودخلوا في الروتين اصبحوا الصلاه عندهم هي فول الصلاه هي عدد المدنيه هي مقدار الوقت الذي يصليه وليس مقدار العنف الذي يصلي به يوجد انسان اخر بينسب عنق بينسب روحي يقول يهمني في الصلاه عمق الصلاه يهمني روحانيه في الصلاه يهمني حراره في الصلاه يهمني عنصر الايمان في الصلاه يهمني عنصر الخشوع في الصلاه يهمني عنصر الانسحاق والاستضاع في الصلاة يهمني عنصر الفحن في الصلاة ويبقى ماشي كده مظبوط لصلاة فيها وبرضه وبرضي يقوم كل المزالين باستفلمة وإن عدده عنده كفايه اللي هو آآ في هذا العمّة <تصفيق> اذن ان من ضمن الاسباب اللي بتخلي الانسان يفقد حركته ان هو بيقف نموه او بتقف الحركه بتاعته لكن اذن ايضا ان ينبغي ان يكون النمو نموه في العمق وليس نموه في الشكل نموه في العمق يعني ايه ليس نموه في الشكل تلاقي شخص من الاشخاص يقول لك الروحانية هي الآس نعم العبادة اشكالات الصوم القراءة الاجتماعات الاعتراف التناول هذه هي الوسائط الروحية وينمو في كل ذلك ولكن هناك نمو أعمق من هذا توصل إليه هذه الاسباب ينمو في صدق القلب الداخلي ينمو في الفرح الغنم ينمو في السلام الداخلي ينمو في الوداعه ينمو في الصدق ينمو في اللطف، ينمو في الايمان ينمو في معرفه الله ينمو في ثمار رضى القلب وكل ما ينمو في كل هذا تبقى صلاه الحب صلاة الايمان صلاة الصمود تكون كل الفضائل اللي ناس فيها بهذا الكتاب كل من يقرأ الكتاب يستخرج منه هذه الاعمال مش مجرد بياخذ كلام بياخذ ما ينبذ من ثمار الروح في الكتاب المقدس بياخذ من الكتاب المقدس كيف يعيش في حياة الفرح كيف يعيش في حياة السلام كيف يعيش في حياة الاشباع كيف يعيش في حياة الإيمان ذا لناسي لكنه مجرد شكليات إياسي ما دي يخلي الإنسان يخصر في حياة الروحية ولا لك حياة الروحية أنا الحمد لله من في من قوي هذه جدل الروحي صلاوات الناس يتمام عليها علامة صح وصومة الناس يتمام عليها علامة صح قراءات الناس تمام, تمام عليها علامة صح اجتماعات وإعتراف الزناوية هي من حياة الروحية وخصفت على كده وقالبك من جوه فيه ايه كمان الروح موجوده في قلبك وتلاقي ان كل يوم بيحسد وبيجعل و بيكون و و وبيروح الاجتماعات وفي البيت آخر ساعة لانه لم ناخذ الفضاء الروحية إنما دور على دروسين وليس على دروسي دور على الجداول الروحيه الشكلية من بره وما على العمل الجواني اللي جوه القلب من جوه جوه قلبك يمشي ازاي ايه ما تعرف من جوه ايه ما تعرف من جوه زي واحد يخطر الروح الرهبان. يقول انا انا همشي الدرجات درجات بتاع طريقها. فالأول راح في مجمع وبعدين مستدق في الوحدة وبعدين يحتفظ بصمت الأسابيع وبعدين واحد حابس يقليته وبعدين راح في مغارة وبعدين راح لا مغارة له وبعدين سايح من السواح والنقياس كله على الحابس وخلصت على كده طب العمل القلب اللي من جاف ونقاوس القلب اللي من جاف الشيطان يقول له انت تصالح ده مطرح ما بس فضايع انا معاك انا هسيبك لو سمحت جاي في السلام ويخش له خش في الحته قول على الباب ساعه احترم انت ليش رب الناس طبعا مثلا تعرف تعرفتوا طبعا ده كله كله وجه دوره جدا فهو بعدين وبعدين ديله وبعدين دير طبيب دخلوا الشخصيات ويسيب الاطباع يسيب الهدوء يسيب الوداعه يسيب انسحاق القلب يسيب حياه التوبه يهتم بالسكون الخارجي ولا يهتم بالسكون الداخلي سكون النفس وسكون الفكر والسكون المشاعر والهدوء اللي هو روض ودخلوا استثليات وفي كل مرة يقول انت اللي لك الحق لا كنان لا دير ده اللي نقدرسه واحد احد الفيئة اللي يكفي لا كنان خرج من الحب الى الممكن وخرج من الروح الى استثليات وخرج من الروحيات الى العقلانيات الى البهدانيات الى كل هذه الامور مجتمع معا وضاعف الحياه الروحيه تقولي ساتر, ساتر. عشان ما تصليش اقعد جنك وصلي وصوم واقرا وكله لكن اهتم قلبك اولا كان منهما خارج الحياه مازال ربنا يقول لك يا ابني اعطيني قلبك اعطيني قلبك اثناء الصلاه اعطيني قلبك اثناء القراءه اعطيني قلبك اثناء الصوم اعطيني قلبك اثناء الاجتماعات الروحيه اعطيني قلبك اثناء كل ممارسه ما نحن لا نهاجم لا الضراء ولا الصيام ولا الصلاة والعادة لكن نريد أن تكون بأسلوب روحي نريد أن تكون من القلب المضوح مش مجرد انك أنت بتعمل كسف حساب تقدمه لربنا ربنا في كسف الحساب بيسوف قلبك قول الله يا رب ما صليت أسنان كنت قلت قلبك كالنسي الزايد هو ده من العديد يا رب أنا الكتاب أثناء القراءه قلبك كالنسي الزايد يا رب انا صمت اسمع صوم القلبك المشي الزال انا عايز قلبك انا عايز قلبك تفتر اذا صرقت قلبك ودخلت في التفليات ما بيشي تبايع روحك تبايع روحك موضوع الخطور بموضوع صويل